وَظِلْهُ وَيَهْدِيهِ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن علقة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 لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العسير.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 صره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم الليقطع فلينظر فاليظهر هل يذهب نكيده ما يغيض وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم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 وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثال واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 وَإِنْ يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وَعَادٍ وثمود وقوم إِبْرَاهِيمَ وقوم لوط وَأَصْحَابُ مدين وكذب موسى فَأَمْلَيْتُ للكافرين ثم أَخَذْتُهُمْ فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيدا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها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 لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلَا نبي إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فينسخ اللَّهُ مَا يلقي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيدا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 ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَأَنَّ الله سميع بصير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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا